ولكل أمة جعلنا من سكن يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وَالْبُذْنَ جَعَلْنَاهُ لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِي غَائِمٍ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ تَطْمَئِنُّ قُلْ إِنْ كَانَتْ ذُنُوبُكُمْ كَالظُّلُمَاتِ فَغُفْرَانٌ مِنْ اللَّهِ 114. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون 115. لن ينال الله نحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم